والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يأسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم والذين كفروا بآيات الله ولقائه Tá I o humada.